إنه الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سميع الله رَبَّنَا حَمِدًا اللهم إننا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفيد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار والحيطة اللهم اهدنا فيمن من هديت وعافنا في فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا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 وبمعافاتك من عظوبتك وبك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك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 واجعلها الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هيدا إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إننا نعوذ بك من فتنة النار. طائك من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار بغفتك يا رحم الراحمين اللهم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 اروك الهدى والتضاء اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها Mitä minä teen? Mitä minä teen? من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد. محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا نفسا مطمئنا ونفسا مطمئنا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيى والممات اللهم إنا نسألك الثبات على ديرك اللهم إنا نسألك الثبات على ديرك اللهم يا مثبت القلوب وحب العمل الصالح. اللهم قرد إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد جعل لهم قلوب من ينصر الحق اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين يا سميع الدعاء يا